عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درة ولا تخشا فأتبعهم فرحا بجنودي فغشيهم من اليهم ما غشيهم وأضل فرحا قومهم وما هدا يا بني إسراء من جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم لمن نرسلنا كل من طيباتنا رزقناكم ولا تطبعوا فيه فيهل عليكم غربي ومن يحمل عليه غربي فقد ذوا وإني نغفار منكم long oh. I don't know. نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارم ما منعك إقرأيتهم ظلوا ألا تتبعوا أفعصيت أمري قال يبنهم أم لا تأكلوا بنحكتي ولا برأسي إني خشيت أنت وَقَتَبَيْنَ بَيْنَ الْإِسْرَاءِ وَالْأُنْطُقِ قَوْلِي قُلْتَ خَطْبُكَ يَا لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خُسَّ عَنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ